فإذا النجوم طمسا وإذا السماء خرجا وإذا الجبال نسفا وإذا الرسل أقسا لأي يوم أبجلا ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الاولين ثم نصدعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق كن من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون واذوا اليوم اذل المكذبين لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها غواسي شامخات وأسقينا كماء أنفراتا ويله يومئذ إن طلقوا الى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل بثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشغر كالقصر كانه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يعاطقهم يؤذب لهم فيعتذرون ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويلو فاذن للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمسعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اغتعوا لا يغتعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون